قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل تضمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا رَأيتُم إِن جَعَلَ اللههُ عَلَْكُمه رسَرمَدًا إ يَوْمِ طِيَامَةِ مَنْ إلَ غَيرُواه أَْسكُم بِلَ مَنْ إلَهُ غيواه يأسكُم بِلَلِ تَسْقُنونَ فِيهِ أَفَلَاتُ بَصون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 উম্ন শহীদ কালিমূ অন্য কালিমূ অন্যপনি কানুয়স وَإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُودِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِذُّ الْفَرِخِينَ